سكه هنا C خمسة وستة 6 مع بعض بريك يكون الاوبر ترانك سي 7 يكون ميد الترانك سي 8 و تي 1 يكون لوار ترانك كل ترانك اسمه لو تو دي فيجنز انيروبستيرور الثلاثه مع بعض ويتكونوا لي وبعدين الانتيرو بتاع الأبر والميدل بتكون الليترال كورد والانتيرو بتاع اللور يكون الميديال عندنا من الروس بدا فيه دورسال سكابولار نيرف واللونج ثوراسيك نيرف من الأبر ترانك عندي 2 نيرف نيرف تو سبكليفياس اللي بيغذي سبكليفياس ماسل اللي على اللور ودي سيرفيس اوف ذا كلavik ونيرف تاني اسمه سوبراسكابولار نيرف بيغذي كبر الصبينية سواء انفرس بينس. وبعدي. لي معنا هنا داللاتر مع الكورد يدي كم برانش؟ ثلاث. لاتر الكورد يدي ثلاث. هم عبارة عن لاتر البكترون نيرف نيرف هو المصل نيرف ويشارك في تكوين من خلال اللاتر الروت أمزميلي. يدي كم برانش؟ خمس. هم عبارة عن медиال كوتينياس نيرف للآر والفور آر، ميديال نيرف، نيرف رئيسي هو الألما نيرف ويشارك في تكوين الميديال. <تصفيق> ثم معانا هنا بستيرو كورديدي كاب، هدي خمسة، اللاترال ثلاثة، الميديال خمسة،, خمسة. الميديا البستيرو خمسة. البستيرو أده خمسة، هم عبارة عن آبر ولوير صابس كابلا، للصابس كابيدارز نيرف بين الاثنين اسمه سوراكو دورسل نيرف او نيرف انتو اسمه سورساي نيرف صغير هو اجزيلاري نيرف والترمينال واللارجست برانش بتاع مجموعة كلها هو الراديا الاجزيلاري نيرف ماشي كلوز للسيرجيكال نيك افزا يمرس بيغزي تو ماسلز هم عبارة عن دلتويل و التير اسميه. في سبيس، السبيس ده اسمه كوادرانجلر سبيس، اسم lower triangular space بيعدي من خلال الـ lower triangular الـ radial بيعدي بالـ lower triangular مع الـ brophond brachion والـ بيعدي بالquadrangular مع posterior circumference in yomar يبقى هنا الـ axiariiab مع معدي في quadrangular سبيس مع posterior circumference in yomar disels والـ معدي في lower triangular مع الـ بيغس كمان الاجزيري نيرف للسكن اللي عن lower part of deltoid muscle. skin of lower part of deltoid muscle. بتاعه ينتق عنه deformity بسميها أعضر دي؟ دلتويد. فلات جوطر. فلات جوطر. وبتالي ترمان أسرع دلتويد يؤدي إلى فلات جوطر. وال بتعمل abduction للarm من صار. إنما بداية الابدكشن بخلال عضل اسمها صوبرا سباينيتس مصر. المسكولوكوتينيس ده من فين؟ من لاترال كورد، بيغز المسكولوكوتينيس كلها، إنهما عبارة عن بايسيبس، براكياليس، والكوراكو براكياليس مصر. وأعرف إنه براكياليس دي هدى بالنيرف سابلاي من المسكولوكوتينيس و.. وإيه؟ تمام. الماسكل كوتينياس بينتهي بنيرف اسمه لاترال كوتينياس نيرف اوف ذا فور ار يبقى ادي مجموعه ماسلز بايسبس وبراكيالز وكروبراكيالز وكمل بعد كده از لاترال كوتينياس نيرف للفور ار الميديان نيرف ماشي مع البريك ارتري بيغذي كل الماسلز اللي موجوده في الفرونت اوف ذا فور ار ما عدا عضله النص العضله النص اللي ما بياخدوش منه الميديال نيرف هما الفلكسور كاربي النارس والميديال هاف اوف الفلكسور ديجتورا بروفانس ويغزي خمسة مصنز في ملطية الهان الفرس والساكن المبيريكالز وثري مصنز هم السينار مصنز ويغزي السكن اللي موجود على البال والترسل سيرفيس بتاع ملطية اللاترال تو سيرف اوف زهاند هنشوفها في دياجرام بعد جميعي الاللوم نيرف جاي من الميديال كورت وماشي وارى الميديا تلكونتايل وده الكمانت سايد وفي ذا انجيري وفي ذا نيرف وبيغزي في الفرانت وفي ذا فور ارم عضلة ونص، ثمار فليكسور كاربيا النارس والميديا البرد وفليكسور ديشتور عمرو فاندس وبعد كده يغزي 15 عضلة في الهاند من العشرين وبعد كده يغزي الاسكن اللي موجود على الميديال لسيرت وفي ذا هاند انتيريور وستيريور الريديال نيرف ماشي في اللور ترانجلر سبيس مع البروفاندا بركاي وده الكومون سايت اوف فراكشر بتاعه او بتاعه هي الشافت اوف ذا هيومس يعني عندي لو السرجيكال نيك اتكسرت اتجزير النيرف لو الشافت اتكسرت ريديال نيرف لو الميديال ايبيكوندايل ألم. الريديال نيرف بيغذي كل المسلز اوف ذا باك ترايسيبس وكل الاكستنسورز سواء من خلاله او من خلال برانش هي الكلافكن اللي احنا عارفين انها ليها فيتشر هي الفيرس كبونت ووسفايد اول بو نحصل من مجموعة اللونج بونز بوزيشن بتاعها ترانس بيرس على عكس كل اللونج بون كلها بيرسد بالصبرة كلافكولور نير نوم دالي كابتي هاس تو برايمري اوسفكيشن سنتر. Special features: de clavicular, first bone to ossify, van de mengmouwtebone, horizontal, piercing de subclavicular nerve, has no medullary cavity, de clavicle common to fracture, de zet, فعشان تتجنب النوع بتروح جاي فارد ايدك بالشكل الاول عشان تمتصل ايه الصمة اللي موجودة. فبالتالي كل وزن الجسم مع الترومة بتاعت الارض اللي موجودة بتتنقل على تعمل لها فراكشور والكومان سايت ذا فراكشور ما بين الميديا تو سيرت واللاترال وان سير. ده الكومان سايت ذا فراكشور بين التو كيرفز دول. اي مكان بين التو كيرفز ده اضعف مكان لاي اورجن موجود عنها اي بون اي متل. أضعف مكان هو التقاء التو كيرف بار التو كيرفيتشرز الموجوده عندنا ما سلز موجوده معانا هنا في الكلافيكل الانتييرور هاف ادراس مان سترال فيجال ماسل اللاترال سيرت انتيرير دلتويد البوستير ترابيزياس من أسفل بلاغي فيه ماسل هي الساب ليبياس ماسل معرفة مصنز وبالله الوريجن الانسيرشن وبالذات اكتر شوية مركز شوية عن النيرف اسابلائي. مجموعة مصنز هي في منطقة الشولدار ريجون والاسكابلار ريجون سوبرا سبينيتس. أوريجن بتاعها ميديا تو سير او سيري فورس او السوبرا سبينيس فوسا. الانسيرشن بتاعها في جديد الارتبروسدي الابر فاسد. النيرف اسابلائي ليها هو السوبرا اسكابلار نيرف تعمل الابدكشن للارف إلى خمسة عشر وستابلالزيشن Infraspinatus, medial three-force of the infra fossa. Insertion بتاعها في middle facet of the greater tybrusty. Nervous applies the same suprascapular nerve. Action lateral rotation and stabilization. muscle, medial three-force of subscapular fossa. Insertion بتاعها في dyster tybrusty. لها ميديا روتييشن وستابليزيشن. تاخد من تونير في صب لاي. هم الابر واللور سبسكابيلا منه. معانا كمان التيريز مينور ماصل. أورجين ليها من اللور بارت وفزا لاترال فوردا وفزا سكابيلا. والانسيرشن بتاعها في اللور فاسك وفزا جليترال تيبروستي. لا تريليتيشن <تصفيق> واستبلايزيشن والنerves الصبلي بتاعها كتير زمان. صبرس بينيتس إنفرس بينيتس الصبز كابلز كتير زمان. دي كلها بسميها روتينتوك. كلها خارجة من السكابلا وانسرتت في الجريتر واللازر تبروزجي. ليفاتوس كابل يفصل من السوبر انجل أو في الميديال بوردر أو في <تصفيق> السكابلا. لأن بتاعها والورج بتاعها البستير تيوبلكين of T1 the transverse process of C1 إلى C4 Nerve supply فيها تاخد من dorsal scapular nerve وتساعد ال elevation of the scapula وال elevation of shoulder here is major muscle تأخذ من lower part of the lateral border of the scapula وال insertion بتحها تأخذ في media level of subacromial groove والنerve supply لل tearis من the lower side دي مجموعة العضلات اللي معانا هو. ادي الصوبرا سباينيتاس. انفرا سباينيتاس. وادي هنا معانا كيرز بيجر مصف. وادي البيسيبس. اللونج هيد. والشورت هيد مع الكوراكو براكياليس. دي السبس كابيلارز مصفل. وادي هنا معانا كيرز مينور. ودي البيكتوريالز ميجر مصفل. نفس الكلام هو ادي وادي الموجودين معانا والنج هيد والشورت هيد والكوراكو براكيالس وديها السبسكيبيرز مصل. دي مدموعة المصلز الخاصة بالفرانتوف زاكور آر. كلها جاية من منطقة ميديا اللي كنت داينة هي. واحنا منتجها للردياس الباس بتاع الساكند وستيرت بتا كاربا البون دي الفريكسو واحدة متجهة للبرم الأمينوسس بالمرس لونجس واحدة على الألنا وتنتهي في منطقة البيز أوف زيفيس بالتقرب البون الفليكس القاربي الأمينوس. بالسابلا درس السيرفيس ودرس الفنترا السيرفيس. على الدورس سيرفيس معانا هو دي سوبرس بينس فوسس خارج منها. ودي إنفرس بينس فوسس خارج منها. إنفرس <تصفيق> ودي هنا معانا منطقه الميديال بوردر على الدورسال ثلاث عضلات من السبيرو انجل للرود لفيتروس كابلي عند الرود رومبويداس ماينور. من الرود الى الانفيرو انجل بلاي فيه رومبويداس ميجر و والرومبويداس مصر انتي بتعمل حاجه في منطقه الشردر جديد بسميها رتراكشن دايما رومبويداس ار و الاكشن بتاعها رتراكشن ار ببتديك شايف واحد مش عايز تقابله تبعد عنه شايف واحدة؟ ده بالنسبة لنا هنا اللثه الى اللاترال بوردر واللاترال بوردر فيه الى اللثه الميدل بارت هنا اللثه دي اللثه ماينور اللثه بارت اللثه الى اللثه الى اللثه الى فيه الى اللثه الى فيها الى اللثه بارت مع اللاترال بوردر الى اللثه الى اللثه ده الفنتران سيرفيس إننا فيش في سباين، الفوسكا كبيرة كلها الصابس كابيدارس ماسل، والميدال بوردر ده كله عضلة اسمها السريتس انتيرو ماسل، دي الجلينويد كافيتي فوق منها سبر جلنيويد كيوبركل وتحت منها إنفر جلنيويد كيوبركل، السبر جلنيويد أورجين لعضلة هي لونج هيد، في بايس السبركيد، وهنا إنفر جلنيويد لونج هيد دراي سكس. مشتورة هيد والكوراكو خارجين من التابق في ذا كوراكويد بروسيس والإنسيرشان بتاع بكتوراليس بايلو المسل في الميديال بوردر أوف كوراكويد بروسيس معانا يا شباب هادو الوتيتروكوف موسلس السابس كابيدياريس صبرا سبيناتس انفرا سبيناتس كيرس ماينور كلهم خارجين من اسكابيلا وانتاوه في الكريتا والدسا في بروسيتي والبريست والبريست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 سابورتينج للبرست والبرست المكان بتاعه من خلال ليجمنت اسمها دي اللي مثبته البرست مع فاشل. البرست في مكانه ما بيحصلوش ريداندنسي ويقع ويتحرك من خلال البرست عبارة عن مجموعة لوبس من 15 ل وكل واحدة لها يعني الدكت تفرز ضغطس من 15 ل وكلهم يفتحوا في منطقة الإيرولا وابزيلي والنبي. ليمفاتكس المين بار يروح لأجزلر ليمف نوس أنتير وابيكال وسينترال وينفرق لجبرال ليمف نوس وانترنا الصوراسك ليمف نوس اللي هي موجودة في منطقة اللاترال بار. يعني مع معظم منطقة اللاترال بار دي تنتقل أجزلري. الميديال بار تروح البرستيرنا وتنتقال الأزر سايد. اللور ميديال بار ده. يا تكهنت وتحت الدافرام في منطقه انفراديفراجماتك والفرينيك والليباتيك لينفونس بلاد سبلاي للبرست انترنال سوراسيك اللي جاي من الصفرليفال سوراسيك اللي جاي من الاجزيلاري صرخه اكرومين اللي جاي من الاجزيلاري وانتركوستال برضه جايه من الكرفه الصواس الابرز فاشيه اسمها كلافي فيكتور الفاشيه تاخد الايدجز اوف ذا كلافيكل وتحيط بالسب كليبس وتحيط بالدكتورال سباينور ماسل وبالنيتريتي او بيرس بمرقره بواسطه الاكروميوس تراكس او السراكو اكروماي ارتري السفلك فين اللاترال بيكتورال نيرف والليفت يبقى عندنا الكلافي بيكتورال فاشيا مخترقه بواسطه اربع استراكشرز هم عباره عن ارتري سراك أوكروميل أو أوكرومي سراك وده برنش من فين؟ سب كليبيان. سيفالك فين موجود فين؟ سيفالك فين ده موجود فين؟ أين يوجد السيفالك فين؟ على اللاترال السايد بينما البازيليك على الميدال السايد. اللاترال بيكتورال نيرف برنش من اللاترال كورد أو زبريكال بلكسس والإنفاكس. بتعدي من الكلابي الكلافي فيكتور الفاشيا اجزيلا الباوندرز بتاعتها انتير وول فيكتوراز ميجر وماينر اوف كلافي فيكتور الفاشيا بوستيرور وول سابسكابيلارز وتيرز ميجر ولا تسمى الدورسايد ميديال وول سترينس انتيرير والابر فور ريمز لاتيرال وول البايسيبيتال جروف والبايسيبيتال جروف بيعدي فيه وهتاشد لويد Bicepital groove, attached door, 3 muscles. Attached door, 3 muscles. Omdabaraan, tears measure medial. Vectorial is measured, lateral. Of a nose, latissima sursale. Muscles attached to the bicepital groove, the later. Tears measured, victorial is measured. Where? Latissima Structures passing in the bicepital groove. اللي معدي لقى من خلاله long head of biceps brachii مع ascending branch of the anterior circumflex humeral business يبقى اللي ماسك في المارجنز عندنا ثلاثة tears major, ecturalism major وغيت اسمه واللي معدي من خلالها هي long head of biceps مع ascending branch anterior circumflex humeral business حاجزلة يبقى تحتوي على het is zeker.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 اللي بتترز ماينر ماسل، كوراكوبراكيينس، او شوكيت، كويس يبقى كده. ادي الليمفاتكس الخاصه بالبرست. الميديال بارت اتجه الباراستيرنال. وادي اللاترال بارت متجه للاكزير لنف نودز سنترال واي بيكل وانتركليفولار وادي هنا اللور بارت اتجه لمنطقه سبدي افرجماتيك ليمفاتكس. يبقى هنا الليمفاتيك درينج بتاعتنا عندنا. الجلاند نفسها تنتاج الانتيريوم او البكترال لينف نواتس أو بزعزيلا ومنها للسنترال أبزيلر لينف نواتس ثم للإبيكال فالديب سيرفايكال لينف نواتس الميديال بار بارا وتنتقل وتنتخل للأزر سايد السكن الخاص بالأريولا والنبل يتجه لمنطقة البكترال لينف نواتس ومنها الى السنترال والإبيكال دا من اللي فاتك ديشن خاص بالمنطقه دي كريست اكزيلاري ارتري ثري بارتس الفيرست بارت يديني وان ارتري اسمه سوفيروس تراسيك السكند بارت يديني هم عبارة عن لاترانس تراسيك واكرو ميوس تراسيك او سوراك اكرو ميال الثيرد تلاتة هم عن سبسكابولار وانتيرو بوستيرور كومبلكس البوستيروسيركونفلكس يوبرال ماشي مع نيرف هو كوادرانلار سبيس ماشي في كوادران سبيس مع الو الو نص معنا يا شباب ما بين الصب وما بين الأكزاري الأكزاري هنا معنا سيرت بارز الأكزاري ومن خلال الصب السكابلر ومن الصب عندنا برANCHات جاية من ومن السكنت بار من بار ومن السكنت بار الدي برانش أو نعمله اسمس الصوبرا سكابولا فوسا والانفرا سكابولا فوسا والانفير اري يبقى الاسمس عندي ما بين الصرف ليبيان وما بين السيرد بارت اوف ذا اكزيلري ارتري حوالين منطقه السكت اي وبستراكشن في الروس اللي موجوده قلت لي الاسمس تكبر وتفتح اللي موجودة معايا مجموعة ماسلز معانا هنا هادي هنا البراكيالز ماسل اللي خارجه من اللور هاف اوف ذا انتروميديال وانترولاترال سيرفيس اوف ذا الانسيرشن بتاعها هنا عندنا تحت الكورونويد بروسيس، التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل اللي هم مع عن ماسك التعامل مع التعامل مع التعامل مع ده مع بتاعها مع التعامل دي البايسبس، لونج هيد على اللاترال سايد وشورت هيد على مع سايد ومع الشورت هيد التعامل مع التعامل بركيالز. التعامل بتاعها هنا عندنا في مع ده الاوريجن بتاع اللونج هيد للسبراجنوي تيوبيكال والشورت هيد بيتفز كروكل بروسيس والانسيشن في ريجكتيفوستي نيرف سابلاي للبايسبس هو والأكشن والكشر بتاع البايسبس فلكشن اسمك تيكلو الاسماء دي ماشي ها اسمها ايه ها زين المين اكشن عندنا هو ايه بايسبس ايوه فليكس الفليكس الفليكس بتاع الطارب الثانوي شلته من اكشن <تصفيق> هو السباينيت باورفول سباينيت ماسل هي البايسيمس فكتور ادي هنا معانا ديركتوريت ديال المسل خارجه هي من الاوبر تو سيد او ثلاثه السوبرا كوندايلار بتاعها في عند والنيرب سبليل بريكيو رادياليس مين؟ بريكيو رادياليس تاخد من فين؟ تبعاني مجموعة تاخد من راديال نيرب والأكشن لها أكشن <قلت> بريكيو رادياليس بداية السوبينيشن والبرونيشن والمين أكشن هو؟ <وكتشن> فليكشن في في الميد برون بوزيشن هادي <قلت> هنا في ترايسيبس سري هاتز ادي هناك هيد يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك لاترال هيد اريا يكون سبيرال من يجب ان يكون اريا من سبيرال ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك ارتري يجب ان يكون هناك من يجب المين <تصفيق> الارتري عنده هنا هو, هو عبارة عن profundo brachioide يدي muscular يدي neutral superior and inferior upper collateral branches of the brachial radial upper profundo brachioide muscular nutrient superior and inferior upper أنا الميديا اللي بيكون دايل من brachial artery سواء السوبريو والإنفيرو أنر كلاترال كل مع برنشات جاي من أنر اللي هي عبارة عن أنر عند اللاترال اللي بيكون ضيق برنشات جاي من بروفاندبركيارد كلاترال كل مع ريديا ركانت وبرنش والانتروسيس ركانت والانتروسيس أرتي هنا ده برنش من انتروسيس من وإداء إنتر أساس القرن تشارف لها السموس عند بلطية اللاترال إبوكولداني. دي الكيوبة الفوسة حدودها عندنا هنا الميديال سايد برونيتر تيريس اللاترال سايد بريكتورا دياليس الباس افزا ترانجل المجنون الريلاين خط ما بين الميديال واللاترال إبوكولداني. الروفة عندنا عبارة عن الفشية والبلايسيبتة الأبنيوروسس والميديان كوبتة فين مع كوتيناس نيرف للأرمل والفور أرمل والفلور هي بركياز والصبين. الاستراتشرز الموجودة في كوبتة الفوسة بسميها تان تندون وآر ونيرف. التندون هو عبارة عن تندون أوف بايسيبس الآر ثري بركيل الآر ثري والألر النيرف الرئيسي هو الميديال نيرف نوع طول الالر خالص <تصفيق> مع وجود الريديال واللاتر نيرف واللاترال كوتينيس نيرف ونزفور آر موجودين لاترال البايسيبس قاضي اعتبارهم برضه مدرن الكونتينس اللي موجودة معاهم. البوجوينت ساينوفيال هنج برايتي بيحصل فيها موفمنت هي الفليكشن والاكستينشن الفليكشن بيتم من خلال البايسيبس والبركياليس ومجموعتي في المسجد كلها الاستنشا من خلال triceps و العنقونيس و النافذه هي كل و اللي و عليها و المصابه و الرجل و النافذه و المصابه و المصابه و المصابه و المصابه و المصابه و المصابه و المصابه و المصابه و المصابه و المصابه و المصابه و المصابه و المصابه و للـ middle of the lateral part of the radius. Nerve supply لها الميدان nerve، المان action, pronation, وفليكشن، وفكسشن من الـ radius والألنة. pronaturic من الlower force of الألنة لـ lower force of radius. Nerve supply ليها anterior interosseous من الميديال نيرف nerve والاكشن بتاعها برونيشن وفكسشن من مع الألنة تلزلي. السبيانيشن روتيشن للريدياس على الاظله المين سوبينيتور ماس اللي هي البايسبس يساعدها السوبينيتور ماس ادي بورنيشن وادي السوبينيشن ادي واضحه بورنيشن تو بونز باريتويتش ازا ود هنا السوبينيشن لفه الاكشن بتاعنا عشان يبين ازاي يتم الموضوع طب بنشئ سوبديشن معانا الماسلز والنرف سبلاي بتاعها السوبير وانفيريديال لارج جوينت نوعهم ساينوفيال بيفوت ورايتي ليهم هي الليجمين الليجمين. والمين اكشن والمين اللي عندنا هي عبارة عن الفينز اللي معانا سيفاليك على اللاترال سايد بازليك فين على الميديال سايد وميديال كوبيدال ان بتوين السيفاليك والبازليك ينتهوا بانهم يصبوا في <تصفيق> الابلكزري في على اللاترال سايد اوف arm سيفاليك على arm ويصب السيفاليك من خلاله في الابلكزري اي السابكليبيان فالأجزلري فالبريكيال فالرديال فالألل أعرفهم برجات داعتهم وهذا الرادياس والألة الرادياس معينا هو ده الانتيريو سيرفيس الراديال تيبروزيتي فيها البايسيس الابر سيرد هنا عندنا فيها السوبينياتور الانتيريو سيرفيس افزا الرادياس فليكسور بوليس لونغس الانتيرو بوردر دوى فليكسور ديجيطورة سوبرفشيالس اللور فورس هنا معانا انسيرشن او كوادريتس على اللور بارد واللاترال سايد انسيرشن بتاع بريكيو رادياليس مصد دي القلنا انتيرو سيرفيس هادي مجموعة المصد اللي هي بريكياليس مصد والمين ماصس اللي عندي هي التليكسور ديجيتورا بروفادوس واللوور فورس ده يدي الورجن الخاص بالبرونيتور البرونيتور كودريتاس نفس الماصس اللي موجودة هي دي مجموعة الفليكسور جروب هذا البرونيتور ثيرز تليكسور كاربيراديانس إنتاج البيز بتاع الساكن دوستير بتقارب بول بالمارس لونجاس في البالمر أبنيروسس فليكسور ديجيتورام سوارفيشياليس انتهو في الميدل فيرينكس بتو تندونز فليكسور كاربي نارس انتهت في البيس اوف ذا هذه بتتقارب هنا ادينتورنيتول تيرس فليكسور كاربيرا دياليس بيس اوف ذا سكندوس سيير فليكسور كاربيال نارس بيس اوف ذا فيبس وادي هنا بالمارس لونغس بالبالمر قبيل المقصص كل المسط دي كلها سبليل ميديا نيربي السيلف فليكسور ديجتورك سوارفشياليس أربعة تندر للفور ميديال الفينغرس وكل تندر تقسم للاثنين على السايد اوف ميدي الفينغرس برونيتر كوادريتاس من اللور فورس اف زقالنا لللور فورس اف رادياس والنيربي سبليل ليها انتيرو انتر اوسياس نيرف برانش من الميديا فلكسور بوليسوس لونجوس ينتهي في الدستال فالكس اوف ذا سم في ديجيتورام بروفاندوس ديب ماسل تاخد من الانتييرو انتر نيرف من ميديال وتاخد من الاون نيرف نيرف سبلاين والانسرشن بتاعها في البيس اوف ماسلز عندنا من الميديال لللاترال الفلكسور كاربي عن نيرس مور ميديال. ألا نعرف ألا الأرtery؟ الفلكسور دكتورف صبر فيشيارز تندون. انتهى في الميدل فارينكس. بالمارس لونجاس انتهت في بالمار أبديروسس. ميديال نيرف في الميدل أوبز آر والميدل الميدل أوبز أفور آر. ويعدي بعد كده ديب بالفلكسور تنيكلم ويغز خمس عضلات في منطقة الهانت والباسيج بتاعه في الفلكسور تنيكلم ده بسميه كارب الطرج. بعدين الـ flexor لا lateral للـ flexor-carbyradialis فيه إيه؟ ده المكان اللي بحسب البلسيشن بتاعه ناس اللي غلط فيه كده ثم الـ bricture radialis muscle والنهاية بالـ superficial radial muscles الخاصة بالـ posterior side of the four arm, مجموعة superficial بزي الـ bricture radialis extensor-carbyradialis longus كاربيال نيرز أنكلس. ثم خمسة دي. عبدا كتورغولس لونداس، إكسينسور غولس ريبس، إكسينسور غولس لونداس، إكسينسور إنديسيس وسماعي. هذه مجموعة المفصل اللي عندنا على البار، بين من منطقة الميديال سايل. هنا إكسينسور كاربيال ثم الـ XSENSOR مينيمي، و الـ XSENSOR DIGITURUM و الـ والونجاس، CARBIADIAS BRIEBIS و LONGUS و هي عبارة عن أنكون يسمي الدين باسة خمسة الصوبينيطر عضلة خارجة من الـ RADIAS والألنة بوليس لونجاس. ثم عضلة خارجة كمان الـ RADIAS BASSI يلعى XSENSOR بوليس بريبس عضلة التانية من الألنة XSENSOR بوليس لونجاس، و XSENSOR ده التاتش بورد الموجوده معانا هو لمجموعه المصنعه كلها